بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه الى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وأصلح بين المختلفين على الوصية فلا إثم عليه بل هو مأجور على إصلاحه إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم أخر الكريم في هذه الآية الكريمة بيان أهمية الصلاح والإصلاح فهذه لا فيها أهمية الإصلاح الذي هو ضد الإفساد إذ إن من غير الوصية المخطوئة إلى الإصلاح فقد أجيز له هذا علما أن الإنسان الاصل في الوصية أن الإنسان لا يتلاعب فيها لكن لأجل الصلاح والإصلاح ودفع الجنف أجازها الشارع فعد الإنسان ان يكون صالحا مصلحا فإن الصلاح والإصلاح من, من أسباب النجاة في الدنيا والآخرى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 بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالأعمال الصالحة ومن أعظمها الصيام أقول كريم وإذا كان الصيام قد شرع لأجل الوقاية من النار فعلى المرء أن يستكثر مما يوقيه عذاب الله أياما معدودات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 وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الصيام المفروض عليكم أن تصوموا اياما قليلا من السنة فمن كان منكم مريضا مرضا يشق معه الصوم أو مسافرا فله أن يفطر ثم عليه أن يقضي بقدر ما أفطر من الأيام وعلى الذين يستطيعون الصيام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 ولتكملوا عدة صوم الشهر كله ولتكبروا الله بعد ختام شهر رمضان ويوم العيد على أن وفقكم وأعانكم على اتماله، ولعلكم تشكرون الله على هدايتكم لهذا الدين الذي ارتضاه لكم أقول أيها الأخ الكريم إذا كانت ليلة القدر شرفت بإنزال القرآن فإن كتاب الله معنا على طول العام فعلى الإنسان أن يشرف نفسه ويشرف أوقاته بتدارس القرآن وبحفظه وبتعلمه وتعليمه والانتصار له فهذا باب من أعظم أبواب الحسنات وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانت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 مخلصا في دعائه فلينقادوا لي ولأوامري وليثبتوا على إيمانهم فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابته لعلهم يسلكون بذلك سبيل الرشد في شؤونهم الدينية والدنيوية وفي هذه الآية بشارة وعلى الدعاة أن يبشروا الناس من فوائد الآيات فرض الله الصوم على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة لأنه يحقق تقوى الله ويعين على لزومها. فضل الله شهر رمضان بإنزال القرآن فيه وهو شهر القرآن ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل في رمضان شريعة الإسلام قامت في أصولها وفروعها على التيسير ورفع الحرج فما جعل الله علينا في الدين من حرج مشروعية التتوير ليلة العيد ويومه شكرا لله على نعمه واعترافا بالفضل أخي الكريم التكوير عبادة فيها ذكر الله وتعظيم الله تعالى وإذا عظم الإنسان ربه بقلبه فانه سيعظمه بجوارحه وهذا ينبهنا لماذا عباده التكبير تتكرر مع المسلم كثيرا حتى يعرف الإنسان عظمه الله فيسوقه ذلك إلى فعل الطاعات والى ترك المحرمات قرب الله تعالى من عباده واحاطته بهم وعلمه التام بأحوالهم ولهذا فهو يسمع دعاءهم ويجيب سؤالهم انتهى درس اليوم ولكن فيما يتعلق بالآية الرابعة والثمانين فإنها غير منسوخة والمقصود بيوعد الذين يطيقونه أي الذين يجهدهم الصيام من شيخ فان أو مريض يجهده الصيام فهذا يحق له أن يفطر.